امرأته كانت من الغادرين، ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك واهلك إلا امرأتك كانت من الغادرين، إنا منزلون على لهذه القرية رجزم من السماء رجزم مِنَ السماء بما كانوا يفسقون ولقد جرتنا منها آية دينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيب فقال يا قوم عبد الله ورسول يوم الآخرة فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعتوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين وعادم وتمود وقد تبين لكم من متاكلين وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل فقدهم عن السبيل وقلوا مستبصرين